سَانَ لَيَطْرَأَ أَرَأَهُ سَتُنَاءٍ إِنَّ إِلَى رَبِّكَ رُجَعَ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ على كَانَ عَلَى الْهُدَا أَوْ أَمَر بِالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ إن الله يرى كلا لإن لم ينتهي نصف بالنعصية نعصية كاذبة خاطئة فاليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب